اسم الصراط ا ل م ت ق ي ص ر الله ط ا ذ ي ن أنعمت ع ي م الرحمن الرحيم